الحمد لله الحمد لله شديد المحال احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنفع قائلها عند السؤال واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله كريم الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والال والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم المآل اما بعد فوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله فتقوى الله سبيل الى كل خير تكفل الله لأهلها بالنجاة مما يحذرون وضمن لهم رزقهم من حيث لا يحتسبون كفر بها عن سيئاتهم واعظم بها اجرهم ويسر بها امورهم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم معاشر المسلمين ومن غير مقدمات ولا ممهدات هذا بيان حول الفئه الضاله المضله المدعوه بداعش والتي تتسمى بتنظيم الدوله الاسلاميه بيان للمسلمين عامه وللشباب خاصه هدى الله الجميع الى الحق واصلح المقاصد واخلص في النوايا انه سميع مجيب معاشر المسلمين هذه الفئه الضاله لها انصارها ونشاط اعلامها لبست على الناس دينهم وخلطت على الشباب فهومهم بادعاءات ملفقه واكاذيب مزوره داعش جماعه ظالمه مفسده مستبيحه للدماء جماعة بين فساد المنهج وظلم المسلك مؤيده من جهات دوليه واقليميه لا يخفى هذا على ذي بصيره معشر الاحبه لقد علم المسلمون علماؤهم وعامتهم ان ابرز ان ابرز صفات الخوارج انهم يكفرون المسلمين حتى كفروا الصحابه رضوان الله عليهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان داعش الضلال نهجوا منهج الخوارج كفروا المسلمين والدول وكفروا كل من قاتلهم حتى الفصائل في مواطن الفتن وكل من قاتلهم او ناوهم حكموا عليه بالكفر والردة ولا حول ولا قوه الا بالله ونعوذ بالله من الضلال والخذلان والناس مصنفون عندهم اما كافر اصلي او مرتد او منافق وراس المرتد ورأس المرتد حسب تعبير ناطقهم الرسمي العدناني احب اليهم من ألف راس صليبي راس المرتد عندهم احب اليهم من 1000 راس صليبي بينما يقول العالم الرباني القاضي ابو الوليد الباجي رحمه الله الخطا في ترك 1000 كافر اهون من الخطا في سفك مهجمه من دم مسلم من دم مسلم واحد فقارنوا بين فقهين بل قارنوا بين التدينين بل ان هؤلاء الضلال يفاخرون بان شرابهم الدماء وانيسهم الاشلاء ولا يجدون شرابا اشهى من الدماء هذا والله مناطق به ناطقهم الرسمي خذلهم الله وكفى الامه شرهم ومن تامل انهار الدماء المحرمه التي سفكها هؤلاء في ديار الاسلام ومناطق الفتن وتامل مراوغاتهم وانحرافهم في الفتاوى والمسوغات ادرك ما يحملونه على اهل الاسلام من كره وحقد وبغضاء معاشر المسلمين انهم يزعمون ان من خالفهم او قاتلهم فقد اتانا ناقضا من نواقض الاسلام وخرج من المله ونص عبارتهم الرسميه ونص تقول من قاتلنا فقد كفر يقولون هذا وهم يزعمون انهم يحكمون بما انزل الله ونواقض الإسلام عند آل إسلام معلومة وهي من أدق ما تحدث عنه علماء المسلمين ولم يقل أحد من طوائف مسلمين بأن مجرد المخالفة كفر ولكنه الهوى والجهل والبغي والعصبية هل يسوق السكوت على مثل هذه القواعد العظيمة في نواقض الإسلام وباب الدماء والحكم بما أزل الله بل كيف يسكت عن هذا مناصرهم والمولن لهم فلا حول ولا قوه الا بالله ويرحم الله شيخ الاسلام ابن تيميه فقد قال ان من تبلغ به العصبيه القتاليه فيقيم جماعه قتاليه يوالي عليها ويعادي عليها فجهاده جهاد في سبيل الشيطان فكيف بمن يرى ان من يقاتله فهو كافر مرتد معاشر المسلمين ومن تلبيساتهم قولهم لا يفتي قاعد لمجاهد سبحان الله ان جاذبيه اللفظ اضلتهم عن فساد المعنى اذ لم يقل احد من علماء المسلمين بهذا على طول تاريخ جهاد المسلمين المجيد وهل كان كل علماء المسلمين في اوقات الجهاد في الثغور والمغازي وجبهات القتال وهل ما يقوم به هؤلاء جهاد في سبيل الله وهل كل المجاهدين علماء وهل في هؤلاء المدعين للجهاد علماء وهل القاعدون غير معذورين وقد قال الله في المجاهدين والقاعدين وكلًا وعد الله حسناء ولو كان هذا الذي ولو كان هذا هم فيه جهادا فهل هو فرض عين ثم لم يعلموا ان الله سبحانه حينما دعا الى النفير الى الجهاد في سبيله اتبعه بالدعاء الى النفير في التفقه في الدين في سوره واحده ومناسبه واحده في الصوره التي تسمى الفاضحه سوره التوبه في ظروف ساعه العسره فقال عز شانه في الجهاد انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله وقال في التفقه في الدين وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ولكن إلى الله المشتكى وانا بالله من الضلال معاشر الاخوه معاشر الإخوة ولا احباه وممن انفردت به داعش السالكه مسك الخوارج مما لم يؤثر عن الخوارج انفردوا بامتطاء مطيه الكذب فما رؤي جماعه أكذب لغةً وأفسد منهج من هؤلاء سباباً ولياناً وتقلباً بل ما رؤي جماعة أكثر افتراء من هؤلاء وقد يوجد بين أتباعهم وأنصارهم من يلبس عليه أو من يحسن الظن فيسكته على مضض ولقد برزت هذه الفضائح والأكاذيب من بياناتهم الرسمية من بياناتهم الرسمية المتناقضة من بياناتهم الرسمية المتناقضة حتى دعوا للمباهله والملاعنه كما فضح ذلك من انقذه الله منهم وعاد الى رشده فكشف كثيرا من احوالهم ومساكلهم ومسالكهم امه الاسلام ومن تناقضهم واكاذيبهم زعمهم انهم لا يكفرون كل من خالفهم وباهل على ذلك ناطقهم الرسمي وجعل لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ثم لم يمض عام على هذا الزعم حتى نكص وفضحه الله بان اعلن بقوله وحذر فانك بقتالك الدوله الاسلاميه تقع بالكفر من حيث تدري او لا تدري هذا لفظه ومنطوقه يكفرون كل من قاتلهم اليوم وقد باهلوا ولعنوا انفسهم بالامس معاشره الاخوه ومن كذبه وتناقضهم أنهم كانوا يدعون حرمة أسواق أهل السنة، ومساجدهم بحرمه مصاحفهم في ايمان مغلظه ويقولون ان تفجير مساجد اهل السنه من اعظم البوائق هذا هو تعبيرهم بل كان من اتهامهم بعض الدول والحكومات وتكفيرهم لها انهم يحرقون المساجد والمصاحف وها هم ينكصون ويتبنون بكل جرئه تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصه في ابها والمساجد قبله عليهم من الله ما يستحقون ونحن نستنكر كل تفجير وتدمير وكل وت... تفجير وتدمير ممن كان ومما كان ويرى المتابعون من اهل العلم ويرى المتابعون من العلم والفكر المحققون ان داعش من اكثر الفصائل انتهاكا لاحكام الشريعه وتجاوزا للنصوص الش... وتجاوزا للنصوص الشرعيه وعدم الاعتبار في الرجوع لآهد العلم والذكر وعدم التوقير للوحي وقواعد الشرع. معاشر المسلمين هذا غيظ من فيض هذا غيض من فيض وإشارات وراءها مهلكات. فيا أيها الشباب المتحمس يا أيها الشباب المتحمس يا من تريد الحق والخلاص وتبتغي النجاة والصدق هذا هو بعض منهجهم وهذا هو سبيلهم. وهذا هو كذبهم وتلبيسهم يا ابناءنا يا شبابنا يا فلذات اكبادنا يا من يحب نصر الدين وعز الامه واجتماع الكلمه لا يضلكم هؤلاء الافاكون المستغلون لغيره الامه وعزتها وحماس شبابها ايها الشباب الصالح اتق الله في نفسك فان القضيه قضيه دماء تسفك ومسلم ومسلم يكفر وامه تنتهك قف حفظك الله وقفه صدق مع نفسك فان الوقوف غدا بين يدي الله قريب فكيف ستكون ميتتك قف, قف وقفه صدق في دعاء وتضرع وابتهال وتوجه الى ربك لأن يهديك الى الحق وان يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه وان يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه توجه الى اهداف ميثاق الاثبات اسا له الذكر وإياك والتردد، فالقضيه قضيه دين وامه ودماء ومصير ثم بين عند الله ماذا سيفعل هؤلاء القتله ماذا سيفعلوا هؤلاء القتله بلا اله الا الله إذا جاء بها صاحبها يوم القيامة ماذا سيفعلون بلا اله الا الله اذا جاء بها صاحبها يوم القيامه ماذا سيفعلون بتكفير المسلمين وماذا سيفعلون بتفريق الامه وماذا سيفعلون بالتبجيل الاذى وماذا سيفعلون بضياع الشباب حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حاذر يا بني وقاك الله حاذر ان تخاطر بنفسك التزم بك العلماء فانهم نور الامه وهم حجه الله على خلقه ولتعلم ان هؤلاء العلماء حينما, حينما يوضحون حينما الحق ويبينونه للناس حينما الحق للناس فانهم لا يتذللون لا ولا يبتغون رضا احد ولا يخافون احدا كائنا من كان بل انهم يعرضون انفسهم للخطر حينما يتكلمون بما يخالف ما عليه هؤلاء وحينما يصدرون الفتاوى في فضح منهجهم وحينما يصدعون بالحق في فساد مسلكهم نعم حذاري وقاك الله حذاري فلقد قال نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم من اعان قتل مسلم بشطر كلمه لقي الله مكتوب بين عينيه ايس من رحمه الله إنك حين تدخل انك حين تدخل معهم او تناصرهم او تؤيدهم او تزين اعمالهم فانك شريك في قتل المسلمين وتسويغ ما يفعلون والتغرير بشباب المسلمين وانك والله لحامل لوذر كبير تلقى الله به يوم القيامه وعند الله تجتمع الخصوم واحذر عافاك الله ان تكون ممن يتناوله عموم هذه الايه واحذر أن تكون ممن يتناوله يتناوله عموم هذه الآية يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن ذكر، بعد اذ جاني وكان الشيطان للانسان خذولا ولتعلم رعاك, رعاك الله ان هذا المفجر نفسه جمع موبقتين قتل نفس المؤمنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وجمع بين قتل نفسه بالانتحار وفي خبر الصحيحين من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه ولكي تدرك فضعه الامر وخطورته فانظر الى هذا الذي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع بين شرف الصحبه وشرف الجهاد لما امتدت يده الى شمله كساء زهيد واستمع الى النص كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه في غزوه خيبر أن رجلا رمى بسهم رومي بسهم فكان في حتفه فقال الناس هانيئا له الشهاده فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلا والذي نفس محمد بيده ان الشمله لا تتهب عليه نار اخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم متفق عليه نعم أيها الشباب نعم أيها الشباب الله قد ينقم الإنسان على بعض المظالم وقد يكون له العتب على بعضه العلم ولكن هذا ليس مسوغا البتة لامور كبار وقعت لامور كبار وقعت وامته اذلت ودماء نزقت وبلاد مزقت ووسل شتتت وهذه الهنات لو صح منها شيء ليست حجه يوم تلقى ربك يوم تلقى ربك وقفوهم انهم مسئولون واعلم احفظك الله ان هذا الظلم والبغي والهوى والحزبيه والعصبيه اجتمعت في هؤلاء فحرمتهم من الحق والعلم والاتصال باهل العلم الراسخين الربانيين الذين شابت لحاهم في الاسلام والعلم والصلاح والتقوى من العلماء الاثبات في هذه البلاد وغيرها من اطار المسلمين بل اتخذ هؤلاء رؤساء جهال فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا ناهيكم بتخيرهم في الفتوى فمن افتى لمصلحتهم نوه به واخذوا عنه ومن افتى بغير ما يشتهون فهو المتهم ولو كان معدودا عندهم من المجاهدين معاشر الاخوه ان من رحمه الله بهذه الامه ان العلماء على مختلف مشاربهم ومدارسهم قد اجمعوا على ضلال هذه الفئه وانهم من المعنيين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم هم كلاب النار وبقوله عليه الصلاه والسلام واذا لقيتو موهم فاقتلوهم فان في قتله ابلا اجرا لمن قتلهم من القيام متفق عليه وبقوله صلى الله عليه وسلم لين إن انا ادركتهم لاقتلنهم لا قتل عاد متفق عليه ان المتعين على جميع اهل العلم والفكر والراي والائمة والخطباء والمعلمين وكل من كان على منبر توجيه وارشاد ان يفضح هؤلاء ويكشف امرهم فهم شر على الامه سفكوا دماءها وقطعوا ديارها ومكنوا لاعدائها وافسدوا شبابها وأضعوا ثرواتها ونزعوا هيبتها ومن ايجابيات وسائل الاعلام الحديث وادواته ان ابرزت للناس فظاعاتهم وظلمهم وغلوهم في التكفير لمن خالفهم كائنا من كان واستباحه الدماء المعصومه والعدوان على كل من خالفهم مع الاتصالات المشبوهه مع بعض الانظمه والمنظمات والجهات الدوليه والاقليميه وبعد حفظكم الله فلتعلموا انها فتنه زائله منتهيه باذن الله وحوله, وحوله وقوته وهي سنه الله في كل من تبع دين الخوارج وسلك مسلكهم على حد قوله صلى الله عليه واله وسلم كلما خرج منهم قرن قطع والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلون ان كنتم امنين ان يمسسكم قرح فقد مس الصالحون مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين نفع الله واياكم بالقران العظيم بالقران العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله هذه الجلال والإكرام. أحمده سبحانه وشكره. لا إله, لا, إله لا اله الا الله لا لا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله مسحت محت شمس رسالته دا الظلام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله اصحابه وعلى اله واصحابه الساده الاعلام متابعين ومن تبعهم بإحسان وقال وقال ربي الله ثم استقام أما بعد معاشر المسلمين لا يعرفوا في تاريخ المسلمين ولا في النزاع بين طوائفهم من كان يستهدف المساجد ليهدمها ويسعى في خرابها والمصاحف ليحرقها ويمزقها والمصلين الركع السجود ليتعمد قتلهم اي اي جرم هذا واي ضلال هذا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يقصدون المساجد بالتفجير والمصلين بالقتل والجرح والترويع والمصاحف بالحرق والاهانه والتمزيق لا يبوح ذلك، فضلا عن ان يفرح به ويبتهج من عنده مسكت من عقل فضلا ان يكون عنده دين وايمان او اثرته من العلم فهو اجرام وفساد على صاحبه من الله ما يساق ونعوذ بالله من الخذلان والضلال ان شان بيوت الله إن شأن بيوت الله عظيم وقد ان الله وان ويذكر فيها اسمه بحرمه المسلم عند الله يعلم ماذا يبتغون هل يريدون ان يحولوا بيوت الله الامنه الى ماكن خوف وارهاب فيمنعون المساجد ان يذكر فيها اسم الله معاشر الاخوه وان استهداف المساجد وتجمعات الناس يدل على خبر الفاعل وعجزه ولو كان قادرا على الوصول الى الاماكن المحصنه لما تاخر ولكنه, و... ولكنه اضعف واعجز ان يفكر في ذلك فضلا عن ان يصل اليه فالبلاد محفوظة, محفوظه بحفظ الله والمسؤولون ولله الحمد بعد حفظ الله وعونه يقظون حازمون اعانهم الله وسددهم وبارك في جهودهم وعمالهم، غير ان ما يحصل في هذا الاجرام من قتل عشوائي جماعي شيء مؤلم يدمي القلب حينما يستهدف هؤلاء الابرياء المسلمين المصلين ولكن عزاء المسلم ان هذا ابتلاء قد ابتلي بما هو اعظم منه وانكى افضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته رضوان الله عليهم ففي حادثه الرجيع قتل عشرون من القراء غدرا بين مكة والمدينة، بيع اثنان منهم بمكة ليقتلا صبرا وهم خبيب بن عادي وزيد, وزيد بن الدثنه رضي الله عنهما وعن جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وال بيته وفي حادثه بئر معونه قتل سبعون من القراء غدرا غدر بهم رعل وذكوان وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم يقنط شهرا يدن على من قتلهم مما يبين هول المصيبه وعظم النازله التي زن.. نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين يقال ذلك ويستشهد به ليس استهتارا بدماء المسلمين او تهوينا بحقوق اخواننا واهلنا ولكن ليظهر ان الابتلاء سنه الله وهي في اهل الايمان يشد الا فاتقوا الله رحمكم الله اتقوا الله فالعاقبه للمتقين وهذه الابتلاءات من علامات النصر والتمكين لاهل الاسلام بإذن الله يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعوا الخير لعلكم تفلحون واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اللهم من قصد المسلمين اللهم من قصد المسلمين بالقتل والترويع والافساد والتفجير والإيذاء والتخريب اللهم فاتك ستره اللهم فاتك ستره وافضح امره واقفي المسلمين شرها واجعل كيده في نحره واجعل شأنه في سافل اللهم من قصد مساجد المسلمين بالتفجير فانتق منه قبل فعله وافسد عليه يمره وكف احل الاسلام شره اللهم اهدي ضل المسلمين اللهم اهدي ضل المسلمين واصلح شبابهم بولي على المسلمين خيارهم وكف شر اسرارهم واصلح لهم شأنهم كله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وازواجه وأص... واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا